أفَ نُغْرِب عَْكُ مُذذِكْرَ صَفحًا أَنْكُم تُم قَوْمًَا مُسِفين وَكَمْ أَسَلن مِن النَّب فِي الأوَدين وَمَا يَأتيهِ مِن النَّبين إِللاا كَوا بِهِ يَسْتَهزئون فاهلكنا اشد منه بطشا وما ضام مثل الاولين وان سالتهم من خلق السماوات والارض يقولون العزيز العليم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 امِتَّخِذْ مِمَّا يَخْنُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمُ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا مَرِضَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلٌ ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كظيم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 ما له بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهو به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثانا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا, إلا قال مترفوها إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّهِ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ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 تَوَاحِدَةَ لَجْعَلَ لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عليها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 وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إِذَا إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم أن فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَتُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنْ مَا نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ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 وَمَا نُرِيهِم مِّن آيَةٍ إِلَّا أَكْثَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدتَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا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 وانتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم ما يضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون انه الا عبد انعمنا عليه واجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الْشَيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاء عِيسَى بِاللَّهِ اتين قال قد جئتكم بالحكمه قال قد جئتكم بالحكمه ولابين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله اطيعون ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم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 عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف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 المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفدر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك, مالك ليقض علينا ربك قال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 قل إن كان للرحمن ولد فإنا العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي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 إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيل يبقى فَعَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ